وإلى تُتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرع فبشره بعداب أليم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 ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اذكر لله ومن يذكر فإنما يذكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم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 إن ذلك من عزم الأمور ولا تطاعر قدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مشيك وقض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله تخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وَأَسْبَقَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَتَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدٍ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِلَى قِيلَ لَهُمْ تَبْعُو مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْطِئٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْهُرَوَةٍ وُسْقًا وَإِنَ اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ومن كفر فلا يحكم ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم فليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عنير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 ولو أنما ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمز من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنف واحدة إن الله سميع بطير أَرَأَيْتَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَسْجُرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ بَاطِلٌ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلطين لهم الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر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 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسهم ماذا تفتم غدا وما تدري نفسهم بأي أرض سموت إن الله عليم خبير